وما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين درسنا اليوم في شرح المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين والدرس هذه الليلة هو السادس عشر من هذه السلسلة وفيه نواصل شرح الحصل الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى لأقسام الصلوات وأنواعها وكنا قد شرحنا البارحة قول الناظم أصل وخمس صلوات فرض عين وهي كثاية لميت دون مين فروضها التكبير أربعة دع ونية سلام سر تبعا وكالصلاة الغسل دهن وكفن وتر كشوف عيد استسقاسنا هنا قد شرحنا إلى وتر وبقي الكسوف والعيد والاستسقاء وقال الناظم بعد ذلك فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحا تراويح تلت وقبل وطر مثل ظهر عصري وبعد مغرد وبعد ظهر من السنن المؤكدة سنة صلاة الكسوف ومعنى الكسوف أن يذهب نور الشمس إما أن يذهب نور الشمس كله أو بعضه ويدخل في هذا المعنى أيضا خسوف القمر وقد يستعمل لفظ الكسوف لهما معنى ولفظ الخسوف لهما معا والغالب في الاستعمال أن يجعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر والكسوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى وقد كان لأهل الجاهلية في ذلك اعتقادات ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا فهذا يدل على مشروعية المشروعية صلاة الكسوف للشمس وللقمر ويدل على أن ذلك لا يكون بسبب موت أحد من الناس كما ظنه بعض الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أن الكسوف بسبب موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هما آياتان من آيات الله عز وجل ولا يشكل الأمر بهما على قولنا إنهم إنهما من قبيل السنن المؤكدة فقد ذكرنا مرارا في درس البارحة أن حديث الأعرابي يستدل به على أن ما سوى الفرائض الخمس ليس واجباً وذلك ندعل الأمر في مثل هذا الحديث مصروفا عن الوجوب إلى السنية المؤكدة بحديث العربي الذي ذكرنا من قبل وأما صفة صلاة الكسوف فهي ركعتان ولكن في كل ركعة ركوعان وسجودان وهذه الهيئة مخالفة للهيئة المستقرة والمعروفة في الصلوات الأخرى ودليل ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم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 فإذا رأيتم ذلك فابعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يجني عقده أو تجني أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كفرا وأيضا وردت أحاديث أخرى فيها هذا المعنى فإذا لا إشكال في لا إشكال في هذه الصفة ثم كيف تكون القراءة في هذه الصلاة أي الكسوف؟ في الحقيقة عند المالكية صلاة الكسوف يقرأ فيها سراً ودليلهم على ذلك ان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة نحوا من قراءة سورة البقرة قالوا فهذا يدل على أن صلاته كانت سرية. قالوا لأنه لو كانت جهرية لا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ما قرأ به غير ما أن يقول نحوا من قراءة كذا وإنما كان يقول قرأ كذا مثلا قرأ سورة البقرة أو قرأ سورة كذا وكذا قالوا فهذا يدل على أنه ما كان يقرأ, يقرأ جهرا وإنما سررا وإن كان في الحقيقة هذا الحديث ليس صريحا في الأمر وورد في حديث آخر من حديث سمرة أنه قال سمرة من جندب أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا نعم ولكن هذا الحديث عند الإمام الترمذي عند الإمام التلميذ. والحق أن الجمع بين الأحاديث يقتضي محاولة يعني لا بد من بين أحاديث الإمام لأن هذه الصلاة كانت مرة واحدة، يعني انكساف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مرة واحدة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فلا بد من الجمع. يعني ما يمكن أن نقول بتعدي. الأحوال في هذه الصلوات وذلك الأظهر الله تعالى أعلم أن الصلاة كان جهرية لثبوت ذلك في بعض الأحاديث وأما هذا الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنه فليس صريحا, صريحا في الأمر ومع ذلك فليست هذه المسألة من المسائل القطئية بل الخلاف فيها محتمل محتمل وأيضا مما يمكن أن نذكره في صلاة الكسوف هو الكلام عن وقتها فعند المالكية اختلفوا في وقت هذه الصلاة فقال بعضهم في وقت الضحى من حل الناسلة إلى الزوال ونحن قد شرحنا البارحة معنى وقت خل النافلة وسبب ذلك أن في بعض الروايات حديث عائشة الذي ذكرنا من قبل أنه في الحديث في هذه الرواية مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا فخسفت الشمس فراجع ضحا فراجع ضحا قالوا فإذا هذا وقت هذه الصلاة وقال آخرون من البالكية وقتها من حل النافلة إلى ما بعد العصر أي إلى الوقت الذي تحرم فيه النافلة والقول الثالث وهو الأصح أنها تصلى في كل وقت متى وجد الكسوف والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه آلثا فإذا رأيتموها تفزعوا إلى الصلاة فهذا يدل على أن وقت هذه الصلاة هو الوقت الذي يحدث فيه هذا الكسوف هذا قوي في بابه هذا ما يمكن أن نقول عن صلاة الكسوف وفي العادة لا نطيل في هذه الأمور وإنما نشير إشارات لأن هذا المتن لا يناسب التطويل والبحث الكثير. ثم صلاة العيد وصلاة العيد أيضا سنة مؤكدة قالوا في حق من تجب عليه الجمعة وسيأتينا إن شاء الله تعالى من تجب عليه الجمعة. وهو الذكر البالغ الحر العاقل غير المسافر يعني المقيم هذا هو الذي تجب عليه الجمعة قالوا فمن وجبت عليه الجمعة فإن صلاة العيد سنة مؤكدة في حقه وأما من سواه فإنها مندوبة في حقه يعني كالنساء والأطفال وغيرهم هؤلاء يندب إخراجهم إلى صلاة العيد لكن لا تكون في حقهم سنة مؤكدة والدليل على مشروعية صلاة العيد ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر فقد ذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن المقصود صلاة العيد والنحر المقصود به الذبح الزبح الأضحية يوم العيد وأيضا مما يدل على مشروعيتها وعلى كونها سنة مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وواظب على ذلك وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة في السنة وأما وقت صلاة العيد فهذا لا إشكل فيه وهو من حل النافلة في يوم العيد إلى وقت الزوال وقد نقل الإجماع على هذا الأمر وورد في بعض الأحاديث عن أن عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح أي تسبيح الضحى وأما صفة صلاة العيد فهي ركعتان جهريتان لا إشكال في هذا و يكون فيهما شيء زائد على الركعات في الصلوات العادية الأخرى وهو التكبير ففي الركعة الأولى يكبر الإمام ستاً بعد تكبيره الإحرام وفي الركعة الثانية يكبر خمساً بعد تكبيره القيام ويفعل ذلك قبل أن يشرع في القراءة ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما معا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التكبير و لا يكون لصلاة العيد أذان مخصوص ولا إقامة وهذا وارد في الأحاديث كحديث ابن عباس أنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وقصبه بذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا لا إشكال فيه لا أذان ولا إقامة ثم مما ينبغي التنبيه عليه لتهاول بعض الناس فيه أو كثير من الناس فيه أن المستحبة في صلاة العيد أن تكون في المصلة ولا تكون في المسجد إلا لعذر من مطر ونحوه فقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ودليل الصلاة في المسجد للعذر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أصابنا مطرا في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذن هذا الأصل الأصل أن يخرج الناس إلى المصلة والأصل في القائمين على هذه الأمور الدينية أن يوفروا هذه المصليات في المدن وأن يسروا للناس اجتماعهم لها لا كما يكون في بعض المدن في بعض بلاد الإسلام من أنه من أراد أن يخرج للمصلى لا يجد ذلك فيضطر إلى الصلاة في المسجد وأما القراءة في صلاة العيد قد ورد في السنة أن يقرأ بسبب اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية ثبت هذا في صحيح مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك أن هذا واجب لازم ولكن إنما هو مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد الصلاة يستحب الاتيان بخطبة العيد وهذه الخطبة ثبتت في السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر وعمر وإسماعيل رضي, رضي الله تعالى عنهم فهي سنة لا إشكال فيها وهي خطبتان على ما ذهب إليه جماهير العلماء. واستقر عليه عملهم بحيث لا يكون في ذلك أدنى إشكال فيستحب إذن للمأمومين أن يستمعوا لهذه الخطبة وليس ذلك واجبا كما ذكرت وإنما هو مستحب فمن شاء أن ينصره بعد الصلاة فلا حرج عليه و لا ينبغي أن يتنثل المكلف بشيء قبل صلاة العيد هذا قد يقع فيه بعض الناس من الأخطاء التي تقع من بعض الناس أنه قبل صلاة العيد يتنثل هذا ليس مشروعاً ولم تثبت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرع كما ذكرت آنفاً أن يخرج المسلمون النساء والأطفال لحضور صلاة العيد لأن هذا من مجامع المسلمين الكبرى التي ينبغي محافظة عليها ولذلك ذكرنا أو نبهنا إلى أهمية أداء هذه الصلاة في المصلّة لأن إذا أُديت في المسجد لا يتأتى ذلك الاجتماع الكبير والحجد العظيم الذي تليل فيه القلوب وتفرح ب عزة المسلمين واجتماعهم ووحدتهم وكثرتهم واجتماعهم على الخير هذه الأمور لا تتوفر في المساجد الصغيرة خاصة في مساجد الأحياء وإنما هذا يكون واضحا في المصليات الكبرى التي يجتمع لها الناس في صعيد واحد من المدينة كلها ويشرع كما ذكرنا إخراج كل من أمكنه الخروج ففي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين حتى المرأة الحائط تخرج من المصلى ولكنها تعتزل الصلاحين يصلي الناس والعواتق وذوات الخدور هذا مبالغة في إخراج كل من يمكنه الخروج حتى ذوات الخدور وهن النساء اللواتي يحتجبن في بيوتهن ولا يخرجن من بيوتهن حتى هؤلاء النسوة يشرع إخراجهن للمشاركة في صلاة العيد لا شك أن ذلك يكون بالضوابط الشرعي هذا لا نحتاج أن ننبه عليه ثم الاستسقاء صلاة الاستسقاء ايضا من السنن المؤكدة وأجمع المسلمون على مشروعيتها وعلى أنها سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون حين يقحف الناس ويقل المطر ويحتاجون إلى غيث من الله سبحانه وتعالى فيخرجون بالاستسقاء وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فدع, فدع الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يديه وقال الله اللهم سقنا الحديث وهذا يدل على أنه يشرع الدعاء بالاستسقاء مطلقاً هذا الحديث ليس في خصوص صلاة الاستسقاء ولكن يدل على أنه متى قل المطر فإنه يشرع الدعاء بالاستسقاء يعني طلب السقي من الله سبحانه وتعالى وأن صلاة الاستسقاء التي نحن الآن بشضب ذكرها فهذه تكون أيضا عند الحاجة إليها ووقتها على ما ذكر العلماء أيضا في تكون في وقت من, حل من وقت حل النافلة إلى الزوال كصلاة العيدين كما ذكرنا آنثا وأيضا كيفيتها أنها ركعتان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 في صلاتي الاستسقاء أن يخرج المسلمون إليها في خشوع وتذلل لأن هذه حالة لأن هذه الحالة لا تناسب التكبر ولا تناسب إلا مقام الخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى لأن هذا مقام الطراف. الناس ما يخرجون للصفقة إلا حين تصيبهم الضرورة، فإن أن يظهروا من التذلل لله سبحانه وتعالى ما يكون أدعى للاستجابة، وأيضاً من المشروع أن يخرج لها الرجال وأن يخرج لها أيضاً النساء والأطفال بالضوابط الشرعية، النساء خرجن ما يخرجنا إلا بالطابط الشرعي من حجاب سابغ ساتر ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي مراعاتها ولا دليل على منع النساء أو الأطفال من الخروج إلى صلاة الاستثقاء فالأصوأ أنه يجوز أن يخرجوا أيضا وأيضا من المندوبات في صلاة الاستسقاء خطبة يخطبها الإمام بعد الصلاة ودليل ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودأ الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيشر والأيشر على الأيمن هذا الحديث في إثناده كلام، لكنه إذا صح يدل على مشروعية الخطبة ومن المندوبات قلب الرداء ومعنى ذلك أنه يجعل يحول رداءه بأن يجعل اليمين يسارا واليسار يمين لثبوت ذلك في السنة ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه وقلب رداءه والتمس بعض العلماء لذلك حكمة فقالوا يفعل ذلك تفاؤلا بانقلاب الحال من حال القحط إلى حال الغيث ويشرع أن يدعو الإمام ويدعو المأمومون ويؤمنوا على دعائه وأن يبالغوا في الدعاء حتى ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا و أرفع عن يديه يعني رفع يديه في الدعاء حتى رؤية بياض إبطيه حتى رؤية بياض إبطيه وهذا يعني مبالغة في الدعاء لله سبحانه وتعالى ويشرع أيضا إخلاص النية وترك المعاصي و الاقبال على الله عز وجل بأنواع الطاعات من صدقات ونحو ذلك هذا كله مما يساعد على البلوغ إلى المقصود وأما أن يخرج الناس لأداء الصلاة وهم يرتكبون المنكرات قبل الخروج وحين الخروج وبعد الرجوع من الصلاة ويقعون في المعاصي ولا يغيرون شيئا من المنكرات المتفشية في البلاد وفي أنفسهم وفي دورهم كيف يشتجاب لهم؟ هذا ما يكون وحتى إن كان فإنما يكون استدراجا والعياذ بالله تعالى فإذن هذه السنن التي ذكرها المصنف ثم قال فجر رغيبة وتقضى للزوال أي الفجر رغيبة وسميت رغيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها أي أكثر من ذكر فضلها ترغيبا للناس في فعلها والمقصود بذلك سنة الفجر والملكي يسمونها رغيبة الفجر وهي ركعتان قبل صلاة الصباح وبعد طلوع الفجر رغب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في الحديث عائشة رضي الله عنها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وهذا ترغيب عظيم جدا في هاتين الركعتين وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواغب عليها ففي حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعته الفجر ووقتها كما ذكرت من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح هذا وقتها فثبت في حديث عبد الله بن عمر أن حصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان للصلاة الصبح وبدى الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة فإن هذا وقتها وقوله في الحديث ركعتين خفيفتين هذا هو الأصل في هاتين الركعتين لا ينبغي التطويل فيهما بل ذهب المالكية في نشهور مذهبهم إلى أنه يقتصر في هاتين الركعتين على الفاتحة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى نقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ يعني تخفيفه لدرجة أنه يشكون هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها؟ ولا شك أن هذا التخفيف إنما هو بالمقارنة مع ما طرده من عادته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والفاتحة هذه لا إشكال في وجوب قراءتها في كل الصلاة للأحاديث التي ذكرناها مرارا فإذن هذا التخفيف أخذ منه بعض العلماء أنه يقتصر على الفاتحة وذهب جماعة من العلماء الآخرين إلى أنه يندب له أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون في الرقعة الأولى وبسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فهذا حديث واضح وصريح في قراءة هاتين السورتين في رغيبة الفجر وأما الحديث الذي استدل به الأولون فليس صريحا في ذلك، فإن عدم القراءة بعد الفاتحة إنما أخذوه من احتمال، فالحديث فيه حتى نقول هل قرأ فيهما بأمر القرآن أو لا؟ هذا ليس صريحا في أنه لم يقرأ بعد الفاتحة وإنما غاية أمره أن يكون الراجح منه أي الظاهر أنه لم يقرأ وأما الحديث الآخر حديث أبي هريرة فهو نفس صريح في المسألة وأيضا يشرع في رغيبة الفاجر عدم الجهر فيهما عدم الجهر فيهما يعني مشروع الإسرار ودليل ذلك حديث عائشة الذي سبق وفيه فيخفف حتى نقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا فإنه لو كان يجهر لعرفوا أنه قرأ بأم القرآن وقرأ بصورة أو لم يقرأ بصورة إلى غير ذلك فشكهم في ذلك دليل على أنه لم يكن يجهر وأيضا المشروع أن تكون كغيرها من النوافل في البيوت لا في المسجد أصلا هذا هو الأصل في النوافل كلها إلا ما خصه الدليل. الأصل في النوافل أن تكون في البيوت لا في المسجد إلا ما خصه الدليل. وورد في خصوص رهبة الفجر ما يدل على أنها تكون في البيت لا في المسجد. فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما أخبر عن صفة قيامي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر ثم تجع حتى جاءه المؤذن فقال فصلى ركعتين ثم قام فخرج فصلى الصبح فإذا صلى الركعتين في حجرته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قام فخرج فصلى الصبح مع الجماعة. ومن فاتته رغبة الفجر بمعنى ضاق عليه الوقت فوجد الناس يصلون أقام صلاة الصبح وبدأوا الصلاة إنه يصلي معهم الصبح ولكن متى يقضي رغبة الفجر ذهب بعض العلماء إلى أنه يقضيها يعني المسألة مبنية على الخلاف في قبيس الصلاة لذوات الأسباب بأن جماعة من العلماء يقولون إن الصلوات التي لها أسباب يجوز أداؤها في وقت الكراهة ومن المعلوم أن من أوقات الكراهة ما بعد أن يصلي الصبح إلى طلوع الشمس بقليل يعني مقدار رمح حتى تطلع قليلا وتحل النافلة حينئذ فهذا الوقت وقت كراها فإذا المالكية ومن معهم ممن يقولون لا يصلى في أوقات الكراهة نافلة مطلقة سواء كانت من ذوات الأسباب أم لا يقولون إذا بناء على هذا الأصل فإن من فاتته رغيبة الفجر لا يصليها إلا عند حل النافلة يعني من وقت حل النافلة إلى وقت الزوال وعما الآخرون الذين يجيزون صلاة ذوات الأسباب في وقت الكراها يقولون رغبة الفجر هذه نافلة لها سبب كتحية المسجد مثلا فيقول لا بأس بأدائها في وقت الكراها عليه قول لا بأس بأن تؤدى بعد صلاة الصبح ولكن لا شك أن الأحواط والأفضل لمن لم يخشى أن ينشغل عنها بعمل ونحوه الأفضل في حقه أن يتركها إلى وقت حل النافلة خروجا من الخلاف في هذا الأمر لكن إن فعل يعني في وقت الكراهة لا بأس لأن الذي يميل إليه القلب هو جواز أداء صلاة النافلة ذات السبب في وقت الكراهة وإن كان هذا مخالفا لي مذهب المالكية في المسألة لكنه قول قوي من جهتي النظر وبعد أن ذكر قضاءها ذلك هنا هذا شرح لقول النعظم فجر رغيبة وتقضى للزوال أي يبقى وقت قضائها إلى زوال الشمس على ما ذكر من التفصيل ولما ذكر القضاء هنا استطرد فذكر قضاء الفرض فقال والفرض يقضى أبدا وبالتوال أي خلافا لرغيبة الفجر التي يتوقف وقت قضائها عند الزوال، الفرض لا يقضى في كل وقت أبدا ولا يسقط أبدا فمن ترك فرضا من الفرائض سهوى مثلا أو نسيانا أو نحو ذلك فإنه يشرع له أن يقضيه متى ذكره في كل وقت ليلا أو نهارا ويقضي تلك الصلاة على نحو ما فاتته فمثلا إذا كانت الصلاة فاتته التي فاتته سرية يقضيها كذلك إذا كان جهرية يقضيها كذلك إذا كانت حضرية أو سفرية لأن هناك خلاف بين صلاة الحضر وصلاة السفر أيضا يقضيها كذلك وهكذا. قالوا إلا في حالة المرض فمن مثلا فاتته الصلاة وقت مرضه فإنه بعد أن يشفى يقضيها بأركانه كاملة يقضيها قائما ما يقضيها جالسا أو مضطجعا لأنه يقول أنا أقضي صلاة في وقت وجبت علي في وقت كنت فيه مريضا مضطجعا لا بل يؤديها كاملة بخلاف العكس يعني او لا يعني هذا يشبه العكس أيضا يعني إذا فاتته في وقت الصحة ويريد أن يقضيها في وقت المرض فهو يقضيها بحسب قدرته يعني ما يمكن أن نكلفه أن يقضيها قائما وهو لا يستطيع القياس فمقصوب هذه الأمور لا بأس بالإشارة إليها لأن قد تعظم الحاجة إليها والمالكية يقولون ومعهم جمهور العلماء يقولون إن هذا أيضا يسري على حالة من ترك الصلاة عن دن. من ترك الصلاة عن يقول يقولون أيضا يجب عليه القضاء كما يجب القضاء على من ترك الصلاة سهوا أو نسيانا وهذه مسألة خلافية والكلام فيها يطول جدا والذي يميل القلب إليه أن الصلاة إذا تركت عندان فإنها لا تقضى ولا سبيل إلى قضائها وليس ذلك تخفيفا بل هو تشديد لأنك إذا قلت للشخص تقضي تلك الصلاة التي تركتها عمداً قد يخطر بباله أنه إذا قضاها فقد خرج من اسم تركها عمداً بخلاف ما لو قلت له إنك إن تركتها عمداً فلا سبيل لك إلى أن تقضيها أبداً وقد بؤت باسمها مطلقاً هذا تشديد وليس تخفيفاً كما قد يظنه بعض الناس ومع ذلك فهذا ليس هو الدليل في المسألة إنما أشهدت إليه عرضا أما الأدلة على المسألة من الجانبين والترجيح فهذا يرجع فيه إلى كتب العلماء وقد بسط القول فيها شيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله تعالى بما لا مزيد عليه وبالتوال أي يأتي بالصلوات التي يقضيها من الفرائض بالترتيب بمعنى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 ثم قال ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحا تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصري وبعد مغرب وبعد ظهري يشير هنا إلى النوافل المندوبة فذكر أولا النوافل المطلقة قال ندب نفل مطلقا أي بلا سبب متى تيسر لك ولم يكن الوقت وقت راها فقم فصلي وهذه الصلوات الناثلة هي من أفضل ما يكمل به العبد ما نقص من صلواته المفروضة وهي من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على هذه النوافل لأنها كالسياج الذي يوضع ليحمي به الفرائض حتى إذا جاء الشيطان فأراد أن ينقص من إيمان العبد ومن أعماله الصالحة بعد مجاهدة وأخذ ورد فإنه إنما ينال من هذه النوافل ولا يستطيع أن يصل إلى الفرائض أما الذي لا تياج له له هذه النوافل التي تحمي الفرائض إذا جاءه الشيطان فإنه قد يتطرق الخلل إلى الفرائض ذاتها والعياذ بالله تعالى الإنسان يحمي نفسه بمثل هذه النوافل كما أنه يحمي نفسه في باب الترك بترك أشياء غير المحربات هناك دائرة الشرك بعدها دائرة المحرمات بعد يعني كبائر مثلا بعدها دائرة الصغائر بعدها دائرة المكروهات بعدها كثير من الحلال يتركه العبد مخافة الوقوع في الحرار يعني باب الورع وترك المشتبهات وذالك تجد الشخص إن كان من هذا النوع إذا جاءه الشيطان ليزين له عصيان الله سبحانه وتعالى فإنه يقع الخلل في باب المشتبهات أو المكرهات أو الصغائر ولا يصل إلى الكبائر والشرك والعياذ بالله فإذا يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بهذه النوافذ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال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 وفي الحديث الآخر لما جاء ذلك الرجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكفرة السجود وذكر شيخ الإسلام في قاعدة جليلة له في في مجلد العاشر من مجموع فتاوى أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة ثم بعدها الذكر ثم الدعاء يعني إذا فرضنا أن الأمور الأخرى مستوية فأفضل ما يتقرب به العبد هو الصلاة ثم القراءة القراءة القرآن ثم الذكر ثم الدعاء ولكن قد تعرض أشياء تجعل المكلف يصبح في حقه مثلا الدعاء مقدما على الصلاة أو القراءة مقدما على الصلاة ونحو ذلك يعني قد تعرض أشياء في المكان أو في الزمان أو في نفس حالة الشخص أو نحو ذلك ولكن إذا لم تعرض هذه الأمور فالأصل أن الصلاة مقدمة على القراءة وأن القراءة مقدمة على الذكر وأن الذكر مقدم على الدعاء ومن أراد تفصيل ذلك يرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه نفيش قال نديب نفل مطلقا وأكدت أي من ضمن هذه النوافل هنالك نوافل تشهدت وجعل لها اسم خاص عند الفقهاء أولها تحية أي تحية المسجد فإذا دخل المكلف إلى المسجد شرع له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذه التحية أرضا يدخلها ما, دخل ما ذكرناه آنفا من الخلاف في قضية ذوات الأسباب فعند المالكية إذا دخلت المسجد في وقت الكراهة ف لا تؤدي تحية المسجد قالوا لأن النهي مقدم على الأمر وعند من يقول بأنه لا بأس بأداء هذه الصلوات يعني ذوات الأسباب في وقت القراءة لا بأس بذلك والمسألة كما ذكرنا بنية على وجود تعارب بين أمر ونهي فالشارع نهى عن الصلاة في هذه الأوقات مطلقا في المسجد وفي غيره مطلقا هذا الـ الـ الإطلاق الأول ومن جهة أخرى أمر الشارع بتحية المسجد مطلقا في وقت الكراهة وفي غيره إذا أنت ترى أنك إذا أخذت بأحد الحديثين فإنك تعممه وتجعله هو الأرجح من التعميم التعمير إنه إما أن ترجح جانب تحية المسجد فتقول تحيه المسجد هذه مشروعة مطلقة في المسجد في وقت الكراهد وفي غيره فإذا هي الحديث خاص من جهة المكان الذي هو المسجد ولكن عام من جهة الزماء وبالعكس الحديث الآخر الذي فيه النهي عن النوافل في وقت الكراهة خاص من جهة الزمان ولكنه عام من جهة المكان إذا تعارض الحديثان مع كون أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخف منه من وجه آخر فالمالكي يقول أن نقدم حديث النهي مطلقا والشيخ الإسلام يرجح كما ذكرت لكم مذهب أظنه مذهب الشافعية من أنه تصل ذوات الأسباب يقول لأن هذا التعارض هو بين حديثين أحدهم أعم من وجه وأخص من وجه فحين يتعارضان نرجح بشيء خارجي نرجح بشيء خارجي فنقول مثلا إن هذا النهي إنما هو لسبب معين، أنهي عن ذوات، عن يعني أداء الصلاة في وقت الكراهة له سبب، وهو مشابهة المشركين. فما نهي عنه لعلة جازة للمصلحة الراجحة، هذه قائلة في الشيخ الإسلام في هذا الباب، وهي التي يطبقها، والقلب يميل إلى تطبيقها في هذا الباب، والله تعالى أعلم. تفصيل ذلك يمكن أن ترجع إليه في كلام شيخ الإسلام في مواضع مما كتبه في هذا ذلك ثم صلاة الضحى ووقت صلاة الضحى من حل النافلة إلى وقت الزوال وأقل ذلك ركعتان وبعض العلماء يقول أكثره ثمان ركعات لثبوت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفتح فيما يسمى صلاة الفتح يعني في أدائه الصلاة وقت الضحى حين فتح مكة وقال آخرون من العلماء لا حد لأكثر صلاة الضحى بل يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو أكثر أو عشرا أو اثنى عشر أو أكثر وعلى كل حرف صلاة الضحى ورد في الترغيب فيها أحاديث منها حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقه فكل تسبيح صدقه وكل تحميد صدقه وكل تهليل صدقه وكل تكبيره صدقه وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنتر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يرتعهما من الضحى ثم قال تراويح ثلاث التراويح هي قيام الليل الذي يكون في رمضان جماعة وتكون بعد صلاة العشاء في رمضان إلى أذان الفجر سواء يعني ليس لذلك حد لا في العدد ولا في الوقت المقصود أن تكون بعض الصلاة في العشاء وقبل الفجر ليس لذلك عدد محدود والمالكين يقولون ان الأفضل أداءها في البيت إلا أن يؤدي إلى تعطيلها من المساجد والسبب ذلك أن القائلة عندهم أنها النوافل والنوافل الأطفل فيها أن تؤدى في البيت لكن لعل الأصح أن يحرص المسلم على أدائها في المسجد مع الجماعة لثبوت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وإن لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لخافة أن تفرض على أمته ثم لفعل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على أبي بن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلى بأي حد بأي عدد لا إشكال في ذلك خلافا لمن ينكر الزياجة على عدد معين فإن جماهير العلماء قديما وحديثا على أنه لا حد لعدد الركعات في صلاة التراويح فهذا إذن ما يمكن أن نقوله عن صلاة التراويح والكلام في هذا يطول لكن ما نستطيع أن نفصل أكثر من هذا ثم قال وقبل وتر. قبل وتر يقصد بذلك ما يسمى عندنا الشفع يعني ركعتان فأكثر يصليهما قبل الوتر. فعند المالكية قلنا إن الوتر ركعة واحدة وقبله يسمون ذلك الشفعة ويكون ركعتين أو أربعين أو أكثر من ذلك فهذا نوع من قيام الليل الحقيقة لأن كل ما يصلى في الليل من النوافذ بعد العشاء وقبل الفجر هذا يسمى قياما يدخل فيه باب قيام الليل إلا إنه يسمى إلا أنه يسمى تراويحة إذا كان في رمضان. فإذا هذا الذي يقصد بقوله وقبل وترن أي الشفع، فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. فهذا سمي قياما أو سمي شفعا لا إشكال ثم قال مثل ظهر عصري أي قبل الظهر وقبل العصر وبعد مغرب وبعد ظهري يشير بذلك إلى السنن الرواتب ما يسمى بالسنن الرواتب أو النوافل المرتبة على الفرائض فذكر النافلة قبل الظهري وبعدها وذكر قبل العصر وذكر بعد المغرب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 يجمع الاستدلال على كل ما ذكر فقد ذكر فيه الركعتين قبل الظهر وبعدها وذكر فيه الركعتين بعد المغرب وزاد شيئا لم يذكره الناظم وهو ركعتان بعد العشاء وأما قبل العصر فثبت بذلك أيضا في حديث ابن عمر عند أبي داوود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رأى صلى قبل العصر أربعة صلى قبل العصر أربعة وعلى كل حد الأحاديث في هذا الباب كثيرة ومن أراد أن يأتي بالأكمل فليصلي قبل الظهر أربعة يعني وإن كان في بعض الأحاديث ركعتين لكن ورد في أحاديث أخرى أربعة فإذا من أراد الأكمل يصلي أربعا قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر ويصلي قبل العصر أيضا أربعا ويصلي بعد المغرب ركعتين ويصلي بعد العشاء ركعتين هذا من أراد الأكمل ومن أراد أقل من ذلك فيكتفي بركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لأن بعض العلماء قد يقول إن يعني هناك اختلاف وتضارب في الروايات ولكن هذا يحمل على أن في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل هذا قد يرى منه بعض الصحابة عددا معينا وفي بعض الأحيان قد يزيد أو قد ينقص لكن المقصود هو ثبوت السنة بهذا كله فمن فعل شيئا منه فقد أحسن وأصاب السنة إن شاء الله تبارك وتعالى فإذا انتهينا بذلك من هذا الفصل المتعلق بأقسام الصلوات وفي درسنا المقبل إن شاء الله تعالى اليوم الاثنين نبدأ فصلا خاصا بسجود السهو أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع أو العمل الصالح وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين